you my. عذرك يومي يدعى على روس البرية في نهار ماشي لا فسعى ولا عندك حماية واش عذرك وانت تسجني بلا دنبو خطية تحرم امي شوفتي وابنيتي وصغر ضنا <تصفيق> مثل الشغاية مهما <تصفيق> ليلة السجن يطول مهما ليلة السجن يطول مهما ليلة السجن طول وكل ما شاقت لي شوفي وكل ما حنات علي عودت يامات حيامة اللي لها بقيم بقايا وزوجتي صارت من اللي يستحق اني مو كل وين وين يرجع ما بي منا شروها بالفرج من عندي محمود السجايا علم امي تحتسبنا تنثر الدمع عليا تطلب المولى بزمن ما مالقاها غير نجسنا النوايا بزمن صار يما صاحب نفسا زكية يقتالوا يطردوا ويسجن وصي ضي يقتاز عبيني ما تحمل صوت صرخت الصبايا ما ملأ السجن الطويل ما ملأ السجن الطويل.